124. قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين 125. فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون 126. فأغويناكم إنا كنا غاوين 127. فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون 128. إنا كذلك نفعل بالمجرمين 129. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آله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 يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء نذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها يوزفون وعندهم قاسرات الطرفعين كأنهن بيض مكنون فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون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 قالت الله إن كنت لتردين ولولا رَبِّنَا ربين كنت من أَفَمَا أفما نحن إِلَّا مَوْتَتَنَا موتة نلونا وما نحن بمعذبين إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون أذلك خير النزولا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم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 ولقد نادى نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نزل المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين ثم أغرقنا الآخرين وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إن قال ليبيه وقومه ماذا تعبدون أيفتا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنهم مدبرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنفقون فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون قال تعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون قالوا بنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلنا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 فَلَمَّا أسلما وتله للجبين وناديناه أي يا قَدْ قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نزل محسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم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 سلام على إلías إنك ذلك نزل محسّن إنهم من عبادنا المؤمنين وإن الوثّل من المرسلين إذن جئنا وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وإنكم لا تمرن عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون وَإِنَّ يونسن من الْمُرْسَلِينَ إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبثناه بالعراء وهو سقيم وأنبثنا عليه شجرة مية قطين وأرسلناه إلى مئة ألف نويزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين فاستفتهم لربك البنات ولهم البنون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 وَجَعَلُوا بينه وَبَيْنَ الجنة نَسَبًا ولانقد علمالمة الجنَّة إنم لمحبرونَ سبحان الله عمما يسفون إلاا عبض الله المُخصين فإِنكم وما تعبضون ما أنت عليه مِفااتين إلا من هو صال الجحيم وما من إلا لَ مقام مععلوم وإِننا لا نحن الصون وَإنَّ لا نحن المسبحون وإِن كانوا لا يينقولون لو أن عينند نذكر من الأولين لكن عباض الله المخلصين فكفروا به فسوف يعلمون ولن قد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جهودنا لهم الغالبون فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون بعذابنا يستعجلون فإذا نزل بساحة فساء صباح المذرين وتولى عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين امین والحمد لله رب العالمين